وَأَمَّا عَادٌ فأهلكوا بريح صرصر عَاتِيَةٍ تقرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حشوما فترى القوم فيها صرعا كَأَنَّهُمْ أعجاج نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم اخذه الرابيه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 إني ظننت أني ملاق حسابية فهو في عيشة راضية في ذنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلف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 ما اغنى عني مالية ألك عني سلطانيه خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذروها سبعون ذراعا فاسلكوه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 تزين من رب العالمين ولو تقول علينا بعض الأقاويل لا أخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من احد عنه حاجزين؟